والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 من قبل أن نطّم سوّجوها فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كمال عنا أصحاب السبب أو نلعنهم كمال عنا أصحاب وَكَانَ وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً